مرحب بكم أحباي مجدداً شكراً أختي المحبة وشكراً اللي شاركوا في التنميم الأخ المقرئ والأخ الدوني شكراً لأخونا ابن مصر صلى ربي بارك حياتكم دنياً برحب بكم مجدداً أحباي للأسف ما عندي أفضل من هذا الصوت فاحتملوني وأنا أصلاً داخل النت بطريقة مش عادية يعني فمعلش أنا في سفر واحتملوا وصلوا من أجلي حتى تنتهي فترة السفر الطويلة التي انتدت الآن أكثر من أربعة أشهر وأنا في سفر متواصل ربي بارك حياكم جميعا القراءة ستكون من بشارة القديس يوحنى لصح 17 من الآية 20 إلى الآية 23 ياريس نحط الآيات دي على التكت مع بعض يحنى 17 عشرين إلى تلاتة وعشرين ولست أتأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني المجد يا سيدنا المسيح الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين موضوع اليوم أحبائي المباركين هو الوحدة الاتحاد الاتحاد الوحدة هو إرادة إلهية أن نكون واحد هذه هي إرادة الآب السماوي وهذه هي كلمات المسيح الختامية حينما كان على الأرض وقبل الصليب مباشرة كان يناجي الآب السماوي بهذه الطلبة الرائعة وإن كان يتكلم على التلميذ أن يكونوا واحدا ولكن واحظوا معي هنا أحذائي الآية عشرين ركزوا معي في الآية عشرين خلونا ناخد الموضوع آية آية ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط أنا مش بس طالب الوحدة في التلاميذ في فكرهم في حياتهم في إيمانهم في قوة الكلمة وقوة الكرازة ولكن بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم اليوم انا وانت في هذا المشهد عزيزي المستمع اليوم هنا نحن في كلمات المسيح لنا مصيد فرب البشرية لم يقصد فقط ان تكون كلمات النعمة هذه فقط في عصر التلميذ ولكن لتمتد هكذا كيد الله المندودة التي لا حدود لها لتشمل كل البشرية كل الذين سيؤمنون ببشارة التلميذ لن أكرر مرة أخرى أخي أبو عبدالله لو عندك سؤال أجل سؤالك بعد الكلمة لو سمعت يبا الله الممدودة في كل عصر وفي كل مكان والهدف الأساسي هو أن يجمع كل المؤمنين به في وحدة واحدة الرائعة في الأمر أحباء المباركين الرائعة في الأمر أنني أنا وأنت وأنت لنا نصيب الآن في هذه الكلمات الآن ونحن في هذه الغرفة الشيء الرائع والمبهر أننا لسنا فقط من كل أمة ولسان وشعب ولكن أيضا من كل أطياف المسيحية بدون استثناء هذه هي الوحدة التي يريدها الرب يسوع المسيح ان يكونوا واحدا والشيء الرائع ان هذه الغرفة المتوابعة ايضا تحقق هذه الرقية ففي الغرفة خدام من كل الطوائف في الغرفة هنا خدام من كل طوائف المسيحية ما الذي يجمع هؤلاء الأطياط في واحد إنه شخص المسيح إنه الإسم الذي يعلو فوق كل الأسماء أننا جميعا أعضاء في هذا الجسد الواحد جسد المسيح له كل المجد لا تستطيع اليد أن تقول للرجل لا حاجة لي إليكما ولا تستطيع الأذن أن تقول للأنف لا حاجني وهكذا إلى كل أعضاء الجسد فكل عضو في الجسد له عمله الخاص الذي لا يستطيع عضو آخر أن يعود عن تأثير وعمل هذا العضو أحباء المباركين الكتاب المقدس يقول لنا نحن أعضاء المسيح نحن أعضاء جسد المسيح نشكر الرب أننا نقبل بعض من بعض في هذا المسيح الرائع في هذا المسيح العظيم وربما البعض يتساءل لماذا هذا الموضوع إنه الموضوع أحبائي الذي نحتاجه بعناية هذه الأيام إننا نحتاج أن نفكر بفكر المسيح إننا نحتاج أن ننظر بعيني المسيح إننا نحتاج أن تكون لنا هذه الإرادة هذه الأيام الصعبة التي تعبر بها سفينتنا في بحر هذا الحياة يجب أن نكون واحد يجب أن نكون واحد في الفكر يجب أن نكون واحد في المحبة يجب أن نكون واحد في خاصنا على بعضنا البعض يجب أن نكون واحد في الهدف الأساسي الأسمى أن نصل جميعا إلى حضن المسيح وكل شخص فينا يحمل في يديه السمار يحمل معه آخرين ويقول للرب يا سيد ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الرب لن يقف أحد فيكم فارغ في ذلك اليوم ولكني أثق أن كل واحد فينا سيكون أمامه خادم خدمه ليأتي به إلى المسيح ولكن الأرواع أيها الأحباء سيكون خلفك أيضا أحباء أنت خدمتهم لكيما تأتي بهم إلى عرش المسيح ففي ذلك اليوم سنقف صفوفا يتقدمنا خدام رائعين عرفونا طريق النعمة والشيء المدهش ستكون أنت أيضا خادما عربت آخرين يقف خلفك وتقول للسيد ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتهم لي أيها السيد من منا لا يحب أن يقول له سمر في المسيح أعتقد السؤال لو وجه إلى كل مسيح كلنا نقول نعم نريد الفكرة في الوحدة أيها الأحباب الفكرة في أن نكون يد واحدة ليس يد واحدة بمفهوم العالم لا لا لا نقصد هذا الأمر إطلاقا نقصد يد واحدة في العمل الروحي يد واحدة في العمل الإلهي روح واحد وقلب واحد وفكر واحد أما اليد الواحدة التي يقصدها العالم فهذه لم يتكلم عنها المسيح اليد الواحدة لضرب الآخرين لصحق الآخرين لقتل الآخرين هي للعالم ولكن اليد الواحدة لأولاد المسيح هي تلك اليد التي تجمع الخراف الى حظيرة واحدة والحظيرة يجد ان يكون لها راع واحد فقط مجد المسيح ايها الاحباء فهذا الراعي هو الذي قال انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يجزل نفسه عن الخراف هذا هو الراعي الذي يستحق بحق ان يخلع على نفسه هذا اللقب الالهي الصالح انا هو الرائي الصالح نعم المجد المسيح المجد الملك لانه صاحب هذا الامتياز انه هو الرائي الصالح لست أثأل من اجل هؤلاء فقط من أجل التلاميذ لا بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فييا وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني ولا ندخل الى جزئية لاهوتية هامة جدا في طبيعة المسيح ما يزال المسيح يركز على الاتحاد ويركز على الوحدة ويقول ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الابو في وانا فيك خلونا في الجزئية الأولى أنت أيها الآب في يا وأنا فيك إلى أي حد لاحظوا إلى أي حد المسيح يدخل بنا إلى عمق الوحدة عمق هذا الاتحاد الذي يريده السيدة الرب ليس مجرد اتحاد بين شخص وآخر في فكرة ولكن الأمر أعمق من ذلك ولكيما يعطينا المسيح هذا البعد الذي يجب أن نفهمه قدم لنا هذا المثل فقال ليكون الجميع واحدا كما هذا هو المثل كما أنك أنت أيها الآف فييا وأنا فيك إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد لا أريد وحدة سطحية بين المسيحيين لا أريد وحدة على الهامش بين أولادي أريد من أولادي أن تكون الوحدة في العمق في القلب في الفكر في الروح في المنابئ في الأخلاق في الأهداف في كل شيء إلى الدرجة التي ترونها كما أن الأرثية وأنا في الأرض ما هي طبيعة شخصية المسيح وكيف يقول أنه في الآب والآب فيه الرب يسوع يشير هنا إلى طبيعته اللاهوتي أيضا فيقول كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك والآن الآب السماوي هو الذات الألوهي أحتاج بعض التركيز منكم أحباي الآب الذات الألوهي له عقل له نطق له كلمة فكلمة الله نطقه وعقله هو المسيح له كل المجد وحينما أقول المسيح لا أقصد طبيعة المسيح البشرية فالمسيح له كل المجد كما أنه إنسان كامل فهو الإله الكامل أيضا له هذه الطبيعة اللاهوتية فذات الله الآن له عقل عقله الكلمة الكلمة هو المسيح وهذا الزات الالوه حي له حياة هو الروح القدس ركزوا معا أيها الأحبة الآب ذات الله له عقل هو الكلمة له روح هو الروح القدس والعقل له ذات هو الآب وله روح هو الروح القدس والروح القدس له ذات هو الآب وله عقل هو الكلمة المسيح له كل المجد الإله الواحد الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه القدوس تاني تاني الله الواحد له ذات نقبت في الكتاب المقدس بتعبير او باسم الآب وهي لفظة ليست عربية هي عرامية بمعنى الذات الألوهي ذات الله الله الواحد الموجود صفة الوجود في الله الآب وصفة النق في الله الكلمة العقل وحينما أقول صفة ركزوا أتكلم عن صفة ذاتية صفة ذاتية لا أتكلم عن صفة نسبية صفة نسبية زي ما أقول فلان شجاع فلان محيط فلان كريم دي صفات نسبية نسبناها إلى فلان ولكن حينما أقول صفات ذاتية فهي التي تكون ذات الإنسان أي الروح والنفس والجسد فهنا الآيب هو صفة الوجود في ذات الله هذا الذات الألوهي ناطق له كلمة له عقل هو المسيح وهذا الذات الألوهي العاقل الناطق حي له روح هو الروح القدس إلى هذا الحج يقول الرب يسوع المسيح ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأبو فيي وأنا فيك زي ما أنت فيي وأنا فيك أنت ذاتي وأنا عقلك أنت الذات وأنا الكريمة أنا النطق كهذا الاتحاد أريد أن يكون هكذا عروسي الكنيسة ان تكون هكذا فيكن فيها الذات ويكن فيها النطق ويكن فيها الروح ويكن فيها اليد ويكن فيها الرجل ويكن فيها الأذن والعين وهكذا أعضاء تكون في النهاية جسد واحد مش عايز ناس يجتمعوا مع بعض ومتفرقين لا انا عاوز ناس تجتمع تكون أعضاء لجسد واحد اللي فهمني يكتب لي سبعة عايز الناس تجتمع مع بعض لكن هم مجتمعين مع بعض مش هيكونوا فريق لا مش هيكونوا فريق لن يكونوا مجموعة لا سيكونوا جسد هذا الجسد اسمه في الكتاب المقدس جسد المسيح اي الكنيسة وانت عايزيني الايات كثيرة في الموضوع ده ما نكون أيها الأحباء جسد واحد هنا تتبرور الرؤية الجسد الواحد يحافظ على بعضه البعض الجسد الواحد له رأس واحد من هو رأس الجسد اكتبوا لي المكتوب في الكتاب المقدس من هو رأس هذا الجسد المسيح له كل المجد وأنتم تعرفون أيضا الآيات التي تتكلم عن أن الرأس الذي هو المسيح والجسر الذي هو جماعة المؤمنين الكنيسة إذن لندخل إلى العمق أكثر حينما يكون هناك جسد واحد أيها الأحباء ورأس واحد فقط فإن الجسد سيعزش سنفونية الاتحاد سنفونية الوحدة فإن هذا الجسد سيقدم الحركات المتنافقة المتناغمة التي ليس هناك طباب بينها وبين بابها التي ليس هناك اختلاف في كل عضو يريد أن ينفذ أمرا مختلفا لأن الأمر صادر من الرأس الواحد الذي هو المسيح صح هذا هو الجسد الواحد والآن أحباء المباركين ألا يستحق هذا المسيح أن نرفع له المجد الآن وأن نرفع له الشكر لأن ما قاله تحقق فينا ونحن الآن هذا الجسد الواحد هذا الجسد الذي يقدم هذه السنفونية الرائعة لا تكلم فقط على على هذا الحي الضيق أي الذين يسمعون هذه الكلمة الآن ولكن أقصد هذا هذا الصوت الممتد في التسبيح من أقصى السماوات إلى أقصائها هذه التسبيحات هذه الأغاني الروحية التي تنشد باسم شخص واحد هو شخص المسيح نعم إنه يستحق الشكر يستحق أن نقول له نشكرك يا رب لأن لأننا الآن نشعر أن ظن هذه القدوس يعمل فينا لأننا نشعر ونتق أننا نتقدم في هذه المنظومة يوما بعد يوم نشكرك لأننا أعضاء في جسد واحد هو جسدك المبارك ونشكرك لأننا نتقبل الفكر من رعص الجسد الذي هو أنت لك كل المجد اللي سعيد بالحقيقة دي يكتب لي سبعة السعيد بانه هو عضو في جسد المسيح في هذه السنفونية الرائعة يكتب لي سبعة ممتاز رائع جدا انه الانسان يتق ويشعر ويعيش باستمرار عمل روح الله فيه حقيقة نحن مباركين ونحن مطوضين وحينما أقول نحن أقصد الذين عمل فيهم روح المسيح الذين أدركوا سر الخلود الذين عارفوا سر الحياة الأبدية فبدأوه هنا على الأرض الذين اكتشفوا سر المجد في رأس الجسد الذي هو المسيح ليقود كنيسته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 هنا في نقطتين النقطة الأولى ليكونهم أيضا واحدا فينا وديح أجل لما نوصل للآية رقم 23 لأن مفتاح هذه الآية مفتاح هذا الجزء في 23 ولكن ليؤمن العالم أنك أرسلتني كان المسيح يركز على هذه الجزئية بصورة مستمرة لأن اليهود في مرات عديدة جدا حينما تواجهوا مع قوة المسيح الخارقة واكتشفوا أن المسيح يملك قوة زير عادية ماذا قالوا للمسيح قالوا له أنك ببعلى زبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين اتهم المسيح أن هذه القوة هي قوة الشيطان ولكن المسيح أراد أن يركز بصورة دائمة أن هذه القوة ليست من شيطان وإنما هذه القوة هي من السماء هي من الآب السماوي هي لأني كلمة الله هي لأن الآب في وأنا في الآب هي لأني أنا كلمة المرسل إلى العالم وهنا أريد أن أفرق بين نوعين من الإرسالية هناك إرسالية خارجية وهناك إرسالية داخلية وأرجي أنكم تكونوا صحيح معايا ارثالية خارجية زي ما اي شخص بيرسل اي شخص زي ما الاله يرسل الانبياء عبر التاريخ الله يرسل النبي. الله في شخص المسيح اعد التلاميذ والسلم انت بترسل ابنك بتبعث ابنك كل هذه إرساليات خارجية شخص يرسل شخص آخر ولكن هناك نوع آخر من الإرسالية حينما يرسل الإنسان عقله في جزء من الثانية يرسل إلى مكان ما من هذه الكرة تكون أنت في مصر ومن سنة كنت في أمريكا ترسل عقلك في جزء من الثانية للمكان الذي أنت كنت فيه وتتذكر أشياء في مكانها حصلت بذاتها وتسمع الأصوات هذه إرسالية داخلية عقلك وقد أرسلت إلى هناك لم ينفصل عنك فما زال هو عقلك الموجود فيك هذه هي الإرسالية الداخلية بالرغم أن عقلك سافر وصل إلى أماكن بعيدة جدا عنك إلا أنه ما زال موجود فيك ولم ينفصل بخروجه بسفره لم ينفصل عنك هذه الإرسالية الداخلية هذا هو المسيح الذي كان يريد أن يركز على هذه الجزئية بأنه مرسل هذه الإرسالية الداخلية لأنه كلمة الله لأنه في هذه الآيات قالها بصراحة ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآثية وأنا فيك نحن ما نزل في بعض الاتحاد قائم فبرجودي هنا على الأرض فأنا مستحد بك في ذاتك الإلهية لأننا واحد وهذه هي طبيعة الله أنه فوق المكان وفوق الزمان موجود في كل مكان في ذات اللحظة وفي ذات الوقت أعزكم تفتحوا معايا كده واصحطوا لي الآية دي لأنه آية مهمة فتحوا معايا بشارة القديس يحن الأصحاح السادس وشوفوا معايا كده الآية في الأصحاح ستة الآية رقم حطونا الآية رقم واحد وستين واثنين وستين لو سمحت الآية رقم واحد وستين واثنين وستين أعصرت بعض كانوا تبعين المسيح ولم يفهموا كلام المسيح ما الذي حدث فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتزمرون على هذا فقال لهم أهذا يعصركم فإن رأيتم ابن الإنسان صاعبا حيث كان اولا فإن رأيتم إن الإنسان صعبا إلى حيث كان أولا المجد لك يا سيد أنت بتعصروا علشان أنا بقولك إن أنا خبز الحياة طيب أمان لو شختوني وأنا راجع إلى المكان الذي كنت فيه أولا قبل أن آتي إليكم ما الذي يريد أن يقوله المسيح المسيح يريد أن يقول ليس مبدأي هنا إذا كان أعصرتكم هذه التعليم البسيطة عن مجدي وعن لاهوتي فماذا ستفعلون حينما ترونني وأنا راجع إلى المكان الذي كنت فيه قبل أن آب إليكم إلى الأرض المسيح يتكلم عن لاهوته هذه هي الإرسالية الداخلية التي يتكلم عنها الكتاب المقدس وبصور مختلفة خلونا نشوف آيتان من الآيات الرائعة جدا عن الإرثالية الداخلية شوفوا معايا كذا لما بيتكلم عن روح الله القدوس الخالق في الكل آية اللي هي بيتكلم عن الروح القدس ويقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض تخلق أي الكائنات خلونا نقرأ النص ده كله مع بعض شوف معي كده افتحوا معي مجمور 104 وهنشوف مع بعض نقرأ عن الإرسالية الداخلية طيب انتوا شاطرين حط طوع التكست شكرا للمشاهدة شكرا يقول من الآية خلينا عبا عشرين يقول كلها إياك تترجى كلها عن الخليطة كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه تعطيها فتلتقط تفتح يدك فتشبع خيرا تعجب وجهك فترتاع تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض ترسل روحك فتخلق كل هذه الكائنات تعود بالحياة من جديد ترسل فتخلق هذه الكائنات بروحك هل الله يرسل روحه فتنفصل عنه الروح القدس أم أنها الإرسالية الداخلية أن الروح القدس روح الإله في كل مكان وهو في ذات الألوه في ذات الوقت ليس هناك انفصال ترسل روحة فتخلق هذه الكائنات وتجدد وجه الأرض إذن ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآتية وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا هذا الجسد الواحد ليؤمن العالم أنك أرسلتني أنا مش جاي من حكة مختلفة أنا كلمتك نطقك عقلك ليؤمن هؤلاء بهذا الأمر ليؤمن هؤلاء بهذا العمر وتجد أحباء المسيح مرات عديدة جدا ركز على تعبير أرسلتني انا مرسل الآغة الذي أرسلني يؤكد المسيح هذا التعبير إذن بقيت لنا في الآية أنك أنت أيها الآفية ليكونهم لي أيضا واحدا فينا المستاحة في الآية 23 الآية 22 وأنك قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد يعرف يا أخوة مجد المسيح إيه مجد المسيح في مجد إله أشكرك يا سيد لاحظوا احنا هنمشي السماء مش عشان السماء حتة حلوة مش عشان السماء راحة وحنحط الرجل على رجل صدقوني وأنا أثق انه دا دا شعوركم وده رغبتكم لو أن السماء فيها الراعة وفيها السلام وفيها الطمأنينة ولا يوجد فيها لا حرب ولا تعب ولا ألم ولا جوع ولا عقش ولكنها بدون الاله لا نريدها لا قيمة لها مش عايزين روعة المسيحية انها تعدك بملكوت فيه الاله فيه المسيح هذه هي هذا هو الكمال الاله يريدك ان تكون معه في حضرته الاله الغير محدود يريدك أنت المحدود أن تعيش في محضره وبالتالي لا تشبع إلى الأبد لماذا؟ لأنك أنت محدود وهو اللامحدود فكيف يشبع المحدود الإنسان في حضرة اللامحدود وعلشان كده في الآية هنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني والآن سؤال للأحداء المسيحيين سؤال ليه أخي وأختي اللي بتسمعوني المسيح مش لسه سيعطيك المسيح مش لسه مش يعارف وبيعمل إيه لا المسيح بيقول أعطيتهم أشكرك يا سيد أشكرك يا رب أعطيتهم في الماضي المجد الذي أعطيتني ليه رب ليكون واحدا كما أننا نحن واحد المسيح مش لسه شخص مرتبك مش عارف هو فين مش عارف كلامه سيؤدي إلى أي نتيجة لا ده عارف كل شيء لأنه فاحص القلوب والكلة وهو الذي يرى الظلام ويرى ويسمع الصمت هنا يرى يقول المسيح أعطيتهم أخي المسيحي أختي المسيحية افعوا رؤوسكم فأنتم قد أخذتم المجد أخذتم العربون أخذتم المواعيد أخذتم تحبوا أثبت لكم بنص كتاب آخر أننا أخذنا المشكلة احيانا اننا في ضعف البشر اما لا نفهم او لا نصدق تعالوا معايا للوحي الالهي في رسالة افاسوس حتى نعرف اشتحوا معايا رسالة افاسوس ويريت نحبت الاية دي عالتكس لو سمعت اعطلنا افاتس 2-6 افاتس 2-6 شكرا سمحولي اقرأ الاية بصورة خاطئة سمحولي اقرأ الاية خطأ وبعد كده افحح الخطأ سأقرأ الاية هكذا وسيقيمنا معه وسيجلسنا معه في السماويات في الملكوت يسوع شفت المعنى اتغير ازاي شفت المعنى اتغير ازاي سيقيمنا معه سيجلسنا معه ف ف لا الموضوع مشكلة الموضوع أقامنا معه حينما قام وأجلسنا معه حينما جلس نائبا عن البشرية كلها أقامنا قمنا في المسيح أنتم الذين قد أتمدتم بالمسيح قد لبثتم المسيح أقامنا معه وبعد كده أجلتنا معه يعني انت لست مش لست هتدور وتشوف هل لك مكان ولا لا لا يا عظيبي أشكرك يا ابن الرب أشكرك لست الكمة على الثاني لست حيث الرأس هناك الجسد حيث الرأس هناك الجسد هو المسيح كان محتاج يجلس عن يمين العظم في الأعالي هو ليه جلت عن يمين العظم في الأعالي لأنه له الطبيعة البشرية هذه الطبيعة البشرية طبيعتي وطبيعتك اليوم ومن ألفين سنة جالسة في السماء لتقول لي ولك أنت جالس في هذه الطبيعة البشرية وليست تجلس لا أنت جالس في جلوس المسيح عن يمين العظمة في الأعلى فحيث الرأس هناك الجسد اجلتنا معه أداك المجدد الذي هو فيه مش حيديك أشياء دنيوية أشياء دنيوية ما خلاص احنا شفناها وارفناها وعشناها وعرفنا ان كل زائلة منتهية وفافدة عرفنا انها مرتبطة بجسد ترابي وعرفنا ان هذا التراب من التراب وإلى التراب يعود ولكن الموضوع أعمق وأبعد من ذلك ليس في عطية المسيح أمر ترابي أو أشياء اختبرتها لا يا عزيزي ففي الأبدية أنت ستعطى المجد أن تكون في حضرة صاحب المجد سيعطيك هذا المجد سيخلع مجده عليك سيخلع مجده عليك وسنكون في حضرة المسيح بمجد المسيح وليس بمجد أنفسنا لأنه لا مجد للإنسان لا مجد للإنسان نحن نستمد المجد من صاحب المجد الحقيقي أما انا وأنت فليس في زواتنا شيء يضيء ولكننا نضيء بنور المسيح للآخرين وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني أعطيتني أكيد لأن المسيح في الطبيعة البشرية لأن الرب يسوع المسيح في الطبيعة البشرية وهو نائب عن كل البشر ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد نلاحظين يا إخوة نلاحظين يا أخوات إزاي المسيح يعود ويركز على الوحدة مرة بعد الاخرى شايفين إزاي بيكتلم عن الوحدة في كل الآيات شايفين المسيح إزاي بيركز عليني لازم نكون واحد في الفكر في الروح في الأهداف افتحوا معايا سفر الجامعة الأصحاح الرابع من سفر الجامعة سفر الجامعة الأصحاح الرابع وتقرأ لكم من الايه 9 حطوا لنا الايه تسعة سفر الجامعة 4 والآيه 9 2 خير من واحد لان لهما اجره لتعاذهما صالحه في الآية عشرة بأولئة الآية عشرة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويلٌ لمن هو وحده إن وقع إذ ليقيمه <تصفيق> ايه رايكم في الكلام ده ايه رايكم في الكلام الالهي ده اثنان خير من واحد طبعا لان لهما اجر لتعبهما صالحا لانه ان وقع احدهما هنا الاجر هنا العمل يقيمه رفيقه لكن ويل مسكين هيتعب ذلك الذي هو وحده إن وقع إذ ليس ثاني بيقيمه ما تعالوا نكون واحد أكتر من الوحدة اللي احنا فيها ما تعالوا نصلي من أجل بعضنا البعض تعالوا ننسكت كل يوم تعال كل يوم في صباحك لما بتصلي كل يوم وانت بتركع كده وبتحط رأسك في الأرض لما بتصلي كل يوم وبتحط رأسك في الأرض يا ريف تذكر كل اللي انت بتعرفهم يا ريف تقول يا رب لي لتتحقق إرادتك فينا أن نكون واحد يا أخوة الوحدة هي القوة الوحدة هي التي ستصنع المستقبل الوحدة هي التي غيرت التاريخ وأصبح هناك تاريخ يشترك فيه العالم كله هذا التاريخ اسمه ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد يؤرخ به العلماء ويؤرخ به المؤرخين ويؤرخ به الأدباء لقد ففعلت كلمات المسيح في إطماشر شخص وسبعين شخص إطماشر تلميذ وسبعين رسول أرسلهم لقد قسموا التاريخ بروعة المسيح لأنهم كانوا واحدا الوحدة لا تحتاج إلى الكثرة الوحدة تحتاج إلى العمق تحتاج إلى القلب والضمير والفكر الموضوع مش عدده بس الموضوع عمق هذه الوحدة لانهم كانوا ايه عدد التلاميذ اثناشر شخص وسبعين رسول ايه ده عددهم بالنسبة للعالم والامبراطورية الرومانية في ذلك التاريخ كيف بعد تلتمائة سنة نجد الصليب يوزين تاج الملك في روما ما الذي حدث لقد كانوا يزبحون لقد كانوا يقدمون للوحوش الضارية كانوا يحرقون نيرون أضاء روما بأجساب المسيحيين علق المسيحيين على العوامل في الشارع وأضاء مدينة روما بأجساب المسيحيين هذا التاريخ يعرفه حتى المرحدون يعرفون هذا التاريخ نعم ودقني كلهم كانت الآلة تعمل في المسيحيين القتل والتجمير ولكن الوحدة هي التي غلبت التضامن هو الذي انتصر القوة الروحية هي التي دمرت الوسنية والآن أنتم أبناء الشهداء أنتم أبناء القديسين أنتم جسد المسيح نحن نشكل هذه الوحدة الان علينا ان ندخل الى العمق ايها الاحباء علينا ان ندخل الى العمق ورجاء الخاص الى كل الذين يسمعونني الان لا تبدد طاقتك في ما لا يستحق ان تبدد فيه الطاقة يا مطاقة رايحة فين رايحة بين بعضين احيانا انا صح وانت غلط لا تبددوا طاقتكم بعيدا بددوا الطاقة في الوحدة اقبلوا بعضكم البعض كما انت ليس دوري ان اغيرك ولكن دوري ان اقبلك كما انت ليس دوري ان اغيرك ولكن دوري ان اقبلك كما انت المسيح هو الذي يغير وأعتقد أنتم على الفلتف بصورة خاصة لكم خبرة خاصة جدا كيف أن المسيح يحول هذه القلوب القاسية من كان ال... من كان يصدق أنه الأحدى المسلمين يأتون إلى المسيح بهذه الطريقة من الذي كان يصدق قبل 15 سنة مثلا انه في ناس من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب يأتون الى احضان المسيح بهذه القوة من الذي يغير انت انا لا ولكن الخدمة المشتركة في شخص المسيح هي التي غيرت الخدمة التي جمعت من كل اعطيات هؤلاء الذين قبلوا بعضهم البعض هؤلاء الذين قالوا نحن واحد في المسيح من كل طرفة نحن واحد في طبيب المسيح هؤلاء هم الذين غيروا بهذه الوحدة وضرت الكنائس كما هي إلى اليوم بمبادئها المعروفة لكن من الذي عمل معه الرب ليغير أنتم الذين قبلتم بعضكم البعض أنتم الذين اتحدتم مع بعضكم البعض صدقوني ما كنت أفكر في هذا الموضوع على الاطلاق موضوع كلمات المسيح والوحدة ولكن في أخ مبارك موجود في الروم اسمه الأخ مينة كلكم تعرفوه من أسبوعين بعت لي مسج وقال لي احنا محتاجين للموضوع ده قلت له على سلمتك ألق الشبكة ونتكلم في هذا الموضوع لأني أحوج الناس إلى هذا الموضوع الوحدة أيها الأحباء هي التي فتغير المستقبل ودعوني أقول لكم حقيقة أخرى دعوني أقول لكم حقيقة أخرى إذا جاء للتعبير وهو تعبير غير دقيق سأصححه صح بعد قليل ولكن احتملوني في البداية لأقول هذا التعبير إن كنيسة المتنصرين قادمة وهي التي ستغير التاريخ والتعبير الذي قلت أنه خاطئ هو تعبير كنيسة المتنصرين لأنهم واحد في ذات الجسد ولكن أقصد بذلك أن اليوم في الكنيسة فئة جديدة لم تكن موجودة من 15-20 سنة هذه الفئة الجديدة هي التي سيكون لها الدور الأكبر في المستقبل القريب وقد بدأت أساسا في تغيير التاريخ هؤلاء ليس لهم طائفة هؤلاء ليس لهم اتجاه معين هؤلاء يتبعون المكيح حتى وإن ولدوا في طواف خلوا بالكم حتى وإن ولدوا في طواف فهم يأتون إلى الرأس مباشرة أقصد حتى لو ولدوا في طواف يعني حتى لو تولدوا مسيحيا في كنيسة أرسلوكسية في كنيسة إنجلية في كنيسة كاسوليكية إنما اتجاههم إلى الرأس مباشرة العالم يتغير من حولنا فإن لم ندرك هذه الحقيقة إن لم ندرك هذه الحقيقة وإن لم نضع يدنا في أيد بعض متخطين كما نحن عن الفارتوف من فرعات وأنا هنا لابد لي أن أذكر اسم الأخ أوليوين لأن كان هذا شرط الأساسي من البداية لا طائفية في الخدمة ودخلنا في الخدمة من كل طائفة لنخدم تحت المسيح فقط وأنا أهنئ هذا الرجل الذي كان له هذا البعد في أن يغرث هذا الأمر في خدام الفلتق إذن هناك وضع جديد المتنصرون العابرون اللي أصله مغربي جزائري مصري سعودي عماني أردني هؤلاء قابلت كل هؤلاء قابلت ناس من دول مختلفة وأنتم أيضا قابلتهم انا أتكلم الآن عن الناطقين بالعربية نعم هناك من إيران وباتستان ومن كل دول العالم حتى الصينيين الوتنيين اليوم في الصين ما يقرب من 120 مليون مسيحي إلى من ينتمي هؤلاء انتبهوا أيها الأحباء اليوم نعود إلى كنيسة المسيح الأولى أننا واحد في المسيح وأقول لقدام البالكة بصورة خاصة ربما أنا أصغركم مقاما وأقلكم خدمة في المسيح ولكن اسمحوا لي أن أشارككم بهذه الفكرة رسخوا هذا المفهوم رسخوا مفهوم الوحدة اقبلوا بعضكم البعض لا تطلبوا تغيير الآخر اقبلونا كما نحن اقبلوا كل شخص يؤمن بأن المسيح هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية وأنه جاء من أجل خلاص العالم وأنه صلب وأنه قبر وأنه قام وأنه سيأتي وأنه صعب إلى السماء وأنه سيأتي في نهاية الأيام أنا سأقبل أقدام كل مؤمن بهذه الحقيقة كل من يؤمن بهذه الحقيقة سأقبل أقدامه وسأقبل كما هو اسمان خيرا من واحد لكن دعوني أقدم لكم رجاء دعوني أقدم لكم قوة المسيحي افتحوا معايا رسالة يوحنى الأولى قبل أن نذهب إلى آخر آية في المقطع وأنا أعتذر أنا عارف أني طولت عليكم ما عليك سامحوني مش هطول افتحوا معايا يوحنى الأولى أربعة رسالة يوحنى الأولى أربعة واختحوا معايا الأصحاح الرابع وتعالوا نشوف المجد اللي انت فيه واللي انا فيه حطوا لنا كده لو سمحتوا يوحنا الاولى 4 من 4 ل يقول الوحي الالهي أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم كم أنا سعيد بقراءة هذه الآية لأن الذي فيكم مش اللي معاكم مش اللي فئيلك مش سيتك مش السلح بتاعك لا لا لا لا الموضوع مختلف يا اخوة لأن الذي فيكم اعظم من الذي في العالم انت فاكر هو بيتبع اكله هو هو بيدي اسلاح وانت اعزل بيضربك وبيجري ليه لأن الذي فيكم اعظم من الذي في العالم هم من العالم من اجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال الذي فيكم سعى ما أنا غلبان الكلام الكبير ده لزاي اللي فيه اعظم من اللي في, الع... في العالم ايه العالم؟ ايه وكل العالم كل العالم ايه اللي بيغلب العالم يلا استبوهوني كده لانا дети فيكم ايه اللي فينا ايه اللي بيغلب العالم صحيح المسيح لكن في آية في الكتاب في آية في الكتاب ايه رأيكم حطونا يوحنا الاولى خمسة اربعة ياما يوحنا الاولى خمسة اربعة ايماننا صح اخط مكسر ده دل فيكم لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغالبة التي تغلب العالم سيفك بندبيتك حربتك لا إيماننا الوحي الإلهي يؤكد حقيقة يا إخوة أنه بما لا يراه العالم نستطيع أن نغلب العالم هذا العالم المادي هذا العالم الذي يعتمد على المادة مئة في المئة سلاح آخر إيمانك يغلب العالم وهذا ليس مجرد كلام وإنما ألفين سنة تشهد على هذا الكلام ألفين سنة تشهد على هذا الكلام فالتاريخ رائع جدا فاشكرك عزيزي ميشيل رب يباركك ايمانك يغيب العالم ايمانك يغير التاريخ ايمان التلاميذ غير الامبراطوريات وهذه خلوا بالكم ليس الدعوة لإيقاف أي عمل حقوقي مشروع لا والعمل الحقوقي المشروع له آيات في الكتاب المقدس ولكن مع هذا العمل الحقوقي المشروع ليكن لنا الإيمان هو الفيصل نرجع إلى الموضوعات الأساسية ليكون لهم ايضا واحدا فينا طب ازاي ازاي يكونوا واحدا فينا وازاي يكون المسيح متميز لما هو في الآب والآب فيه وإحنا فيهم ما خلاص يبقى كلنا زي بعض نرجع للآية 23 آخر آية وهنا المفتاح ازاي احنا فيهم نحن البشر يقول الرب يسوع المسيح انا فيهم وانت في اه ده المفتاح هنا المفتاح ايوه على حباء لم يقل المسيح للتلاميذ او لنا انتم في الارض ما ينفعش وما ينفعش ليه لذي المسيح قال أنا فيهم وأنت في لأن المسيح فقط وفقط وفقط هو الذي يستطيع أن يقول هذه الكلمة لأننا نحن في المسيح لأن فيه طبيعتنا البشرية والآب في المسيح لأن فيه الطبيعة اللاهوتية فالمسيح له كل المجد بهذه الطبيعة جمعنا مع الذات الألوه من خلال شخص الوسيق لأنه يوجد حطونا الآية دي لأن هذه الآية هي التي تفتح لنا الباب على مصرعيه يوجد إله واحد بين الله والناس أي إنسان يسوع المسيح حطونا الآية دي يوجد إله واحد ووطيط واحد بين الله والناس الإنسان مش انت بتقول اله ها هو اله الإنسان يوجد اله واحد ورسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح يبقى هنا لما المسيح بيقول احنا واحد فيه مع الله احنا واحد فيهم ازاي يكون واحد فيهم من خلال المسيح حلقة الوسط لذلك المسيح قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بيا مش هيكون لأ نصيد في الإله إلا من خلال المسيح الذي أخذ طبيعتك واتحد بالطبيعة اللاهوتية وطيرنا واحد معه اللي فاهم الكلام ده يكتب لسبعة <تصفيق> ممتاز يضع يده على كليل خطونا التسعة أيوب تسعة ثلاثة وثلاثين أيوب في العهد القديم أدرك أن هناك فاصلا بينه وبين الله وتنبأ عن المسيح المصالح وقال هذه النبوءة عن المسيح ليس بيننا مصالح يبع يده على كلينا بيتكلم مع الله ويقول الله ليس بيننا من يصالحنا حتى يضع يده على كلين يعني لما بيكون فيه اثنين متخصمين مع بعض بيجي واحد في النص بينهم يحط إيده على ده ويحط إيده على ده ويرح يجي معهم لبعض يصالحهم مع بعض أيوب قال تجب هذا الإنسان مع الإنسان أما أنت من يصالحني مع؟ من الذي يتجرأ أن يبع يده عليك فلا يحترق بنار اللهوتك ومن الذي يبع يده على الإنسان وله الطبيعة الإنسانية ويجمعني أنا وأنت وكان المسيح الذي له الطبيعة اللهوتية إذا جاز لنا أن يبع يده على الآب إذا جاز لنا التعبير السماوي لان له ذات الطبيعة اللاهوتية ويضع يده على الانسان وهو الوصيف الاله الانسان ويتمع الاسمين الى واحد هو المسيح والمسيح فقط له كل المجد ليس بيننا مصالح في العهد القديم الان آل المسيح هو المصالح وقد صالح السماء مع الارض ولذلك هنا المسيح وبعناية وبدقة يضع الكلمات في عناية فائقة فيقول أنا فيهم لأن لي الطبيعة تعتم وأنت فيه لأني أنا نطقت وعقلك لي الطبيعة اللاهوتية ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأختم بعبارة عميقة جدا وأحببتهم كما أحببتني مش ممكن مش ممكن مش ممكن ايه ده خلوا باركم يا اخوة واحبقتهم كما احبقتني <تصفيق> بتحدي ابنك ده اي كلام ازاي اي كلام ده انا ممكن اموت من اجل ابني بتحدي ابنتك باي كلام ازاي ده انا ممكن اموت من اجل ابنتي ومع ذلك أيها الأحبة ومع أننا يمكن لنا أن نموت من أجل أولادنا وبناتنا ولكن هذه المحبة باهتة باهتة لا قيمة لها أمام محبة الله غير المحدود محبة الله غير المحدود يقول أنه يحبك كما أحببتني أنا وأنت واحد كلمة الله نطق الله عقل الله ذكاة مينة هو ده الموضوع بتاعك عزيزي أحببتهم كما أحببتني يعني أكثر مما بتحب نفسك الله بيحبك وهذه الحقيقة الصعبة جدا على الأحباء المسلمين ليذركوها ويعيشوها ويختبروها ربما يستصعبون الأمر ولكني أقول لكل الأحباء المسلمين اللي بيسمعوني الآن المسيح يحبك أكثر مما تتخيل أو تتصور المسيح يحبك أكثر من محبتك لنفسك دعوني أسأل المسيحيين فهم يعرفون جيدا السؤال بكم تسمنون دم المسيح كم تمن وكم دم المسيح كم تمن دم المسيح عايز عايز عايز اجابة no limit ما فيش سمن ما فيش سمن مش لا يوجد سمن لا يوجد شيء ما لا نهاية كل اجابات رائعة هذا الذي ليس له سمن دفع لاجلك إذن أنت غلوتك من غلاء الدم المسيح الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبن أيضا معه كل شيء المجد لك يا رب المجد لك هذه الدماء الزكية الطاهرة النقية هي تسوي كمني أنا التي بلا حدود هي تسويك أنت فأنت في نظر الله ليس لك ثمن أنت أغلى من كل شيء ولذلك جاء الرب الإله من السماء ليكديك ويعطيك الخلاص الأبدي ولذلك قال المسيح هذه الحقيقة الرائعة وأحببتهم كما أحببتني كما أحببتني أحباء المباركين كانت هي بالكلمة النهاردة وأحب على أخذ كل ما قلناه في كلمة واحدة اتحدوا أيها الأحباء اتحدوا بفكركم بقلبكم ليكن لكم هدف واحد ليكن لكم فكر واحد ليكن لكم مشروع واحد اقبلوا بعضكم في المسيح لا تضيعوا طاقة ولا وقت في نقض بعضنا البعض احنا أكبر وأسمن من كده في نظر المسيح المسيح سيعمل معك في أي طائفة المسيح سيعمل معك طالما انت عاوز في كل مكان في كل كنيسة هيشتغل معك بس الكلام انت عاوز ولا لا هو درطيفة عاوز هو يشتغل معك بأي طريقة وبأي اسلوب وفي كل مكان الهنا المبارك من أعماق القلب نشكرك يا سيد لأنك مت لأجلنا ولم نكن أفرار كنا خطاء ومزدرة وغير موجود قبلتنا هكذا اعطنا ان نقبل بعضنا البعض في اسمك الواحد نشكرك لاننا اعضاء في جسدك الواحد يا سيد الصلاة مرفوعة في صلاتك في تسبحتك في ارادتك ان يكون الجميع واحد بهذه الارادة الالهية نرفع هذه الصلاة يا سيد وكلنا ثقة انك انت العامل فينا وأنك أنت الذي تتقدمنا وأنك أنت الذي تغير التاريخ وستغير كما غيرت وتغير ستغير أيضا لأنك صاحب التاريخ وإله التاريخ أصلي من أجل كل الأحباء الذين يسمعوننا الآن من كل دين من كل لون من كل عرق أن تبارك الجميع أن تعطل كل يا رب نعمة خاصة من عندك أن يعرفوك المعرفة الحقيقية أن يتركوا كل شيء لأجلك لأنك أنت السيد وأنت الإله وأنت الذي تستحق أن تنحني لك الجباه وأن نركع أمامك يا سيدنا لك كل المجد بصلوات كل هؤلاء الذين في الغرفة بصلوات السمائيين والأرضيين والطباوية كل حين العذراء مريم بشفاعة دمك الغالي الذي أريق على عود الصليب رب يسوع المسيح من أجل روحك القدوس الذي يشفع فينا بأناك لا ينطق بها روحك الذي يسكن كلنا من أجل اسمك العظيم القدوس اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص اسمك يا يسوع المسيح إذن الله الحي لك المجد لك القوة لك البركة لك العظمة إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها أمين ثم أمين ثم أمين اجعلنا نصلي يا سيد كما علمتنا أبان الذي في السموات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا آقنا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين وكل شعب الرب ليقول آمين ثم آمين شكرا ليكم أحباء المباركين شكرا لمحبتكم وتواجدكم وشكرا لكل الأحباء الأدمنس اللي بدوني فرصة معاهم النهاردة وهم أساتذة مباركين بشكر الأحباء من التكست اللي حافظوا على الغرفة الربي عبودكم وبشكر اللي بدأ خدمه المحاضرات على البالتوك استاذنا المبارك اس مرفوع دائما في صلواتنا بشكر الاخ جولب ماير لاهتمامه بالتسجيل بشكر الاخ روماني والاخ سرياني كريستيان والاخ بطرس السرياني والاخ اضمينا و الأخ سيف الكلمة من أجل محبتهم ومن أجل تعبهم في الخدمة وفي الصايد الرب يبارك حياتكم جميعا سقوا تمامي أخوة إن كان في خدمة فأنا أسق أن هناك ركب منحنية من أجل الخدمة في كل مكان هذه الركب المنحنية التي لا نراها وربما لا نسمع صوت الصلاة ولكن إله السماء يعودكم تعب محبتكم وصلاةكم من أجلنا كل خير وللهنا كل المجد إلى الأبد وإلى أبد الآبات كلها امين لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير صد لوقت المحبة المايك معه